بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان كلامنا في صحيح محمد بن قيس الذي قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وهو وأبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه غلاما فجاء سيدها فخاصم سيدها الآخر فقال وديدة باعها ابني بغير إذني فقال عليه السلام الحكم أن يأخذ وليدته وابنها فناشده الذي اشتراها فقال له خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ البيع لك فلما رآه أبوه قال له أرسل ابني قال لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني فلما راى ذلك سيد الوليدة أجاز البيع والرواية الصريحة في كفاية الإجازة اللاحظ صحيحة وصريح صائ صحيحة ساندا وصريح الدلالة وكان المترقب أنه لا يقع فيه أي إشكال ويكون من أفضل الأدلة بعد عدم الإيمان بعد فرض عدم الايمان بان صحه بيع الفضول على القاعده ونحن اثبتنا في النهايه ان بيع الفضول صحيح على القاعده لكن بعد فرض عدم الايمان بذلك هذه هذا افضل دليل افضل نص يدل على المقصود الا انه مع الأسف أورد بعده إيرادات على ذلك ولعل أهمها ما يلي أولا أن هذه الرواية غير معمول بها في موردها لأن موردها الإجازة بعد الرد لأن هذه المخاصمة والمشاجرة وأخذ الوليدة واخذ ابنها كل هذا دليل على الرد فالإجازة بعد ذلك إجازة بعد الرد وهذا لم يفتئ أحد مثلا بصحته فالرواية في موردها لا يعمل بها فكيف في غير موردها والإشكال الثاني أنه كيف نستطيع أن نوجه ما نسب إلى الإمام سلام الله عليه من أنه الحكم أن يأخذ الوليدة وابنها يأخذ الوليدة معقول يقول هذه وليدتي بعها ابني بغير اذني يأخذها لكن كيف يأخذ ولدها وهو حر لأن الوليدة الذي اشتراه رجل حور اشترى الوليد ثم اولادها ولم يكن ذلك الزنا وإنما مكاح شرعي ولو بسبب أن الواضي واضي شبهة ما كان متعمد يقينا خب هذا اولا كيف يعلم أن هذه الوليدة ليست ملكا لنفس هذا البائع يد البائع أمارة الملك ثم حتى لو علم أنه أن هذه الوليدة ملك أب البائع وليس ملك البائع أيضا هو ما يخبر على باله أن هذا من دون إذن أبيه يتصرف اليد إمارة الوكالة بالدرجة الأولى اليد إمارة الملكية وبالدرجة الثانية اليد إمارة الوكالة فسواء كان اعتمد هذا المشتري على إمارة الملكية اماريه اليد للملكيه أو اعتمد على اماريه اليد للوكالة على كل حال عمله صحيح. والولد ولده وهو حر طبعا الولد حر فما معنى أن يأخذ ولد الوليدة هذا هو الإشكار الثاني والإشكار الثالث أنه وبعد ذلك ما معنى أن هذا المولى الثاني حينما جاء الى امير المؤمنين وناشته وقال انه هذا ابني راح سوى الوليده راحت بالجهنب ابني راح الامام قال مو مشكله انته ام احبس الذي باعك ذاك الولد احبسه فالمولى الاول حينما يرى ان ولاته سجن ينفذ لك البيع تاخذ الوليد وابنها هذا باي مناسبه هذا الولد على اي اساس وباي جرم يسجن غاية ما هناك ان نفترض ان هذا الولد وامنون للمال الذي اخذه من السيد الثاني صحران لأنه غصب الولدة وضاعها عليه فيضمن ماله المفروض والإمام عليه الصلاة والسلام أن يقول أنه خب طالبه بثمنك قل أن هذا البيع فضولي كان وانت كنت غاصبا رجع لثمنك فلو لم يرجع ثمنه ذاك الوقت يقول أنه اسجده مثلا اما ابتداء اسجده على اي اساس هذا هو الاشكال الثالث وكل هذه الاشكالات انا في نظري انا اسميها كلها اسميها اجتهادات في مقابل النص هذه اجتهادات في مقابل النص الصحيح والصرف أما الإشكال الأول وهو أنه هذا إجازة بعد الرد فالجواب أننا إما أن نقول ان هذه التصرفات لم تكن دليلا على الرد لأنه يكفي في صحة هذه التصرفات عدم الإجازة ما لازم أن نفترض أن رد عدم الإجازة كافي في صحة هذه التصرفات الآن السيد الأول جاء ورأى أن والدته بيعت وهو ما يردو ما باني على الإجازة. أما أنه يرد يعني كأنما ينهي عقد ابنه، يعفًا بيع, بيع ابنه قد يكون ما أنها بيع ابنه، لكنه في نفس الوقت ما أجاز لا أنها ولا أجاز، فحينما لا أنها ولا أجاز من حقه أن يخاصمك يقول خو أنا بعدني من ما مجيز فالوالد ملكي رجع لي قد يقال أن هذا ليس دليلا على الرد فإن كان ليس دليلا على الرد إذن لا يوجد أنا كنت بصدد علاج المشكلة الأولى ها انتقلت إلى المشكلة الثانية المشكلة الأولى المشكلة الأولى هي المشكلة الأولى هي هذه أنه هذا إجازة بعد الرد الجواب أنه ما معلوم أن يحسب هذا إجازة بعد الرد خاصمه أخذ الوليد أخذ الولد يعني الطفل كل هذا ليس ديلا على أنه رد يكفي في صحة كل تصرفاته هذه أنه بعد لم يجز ولم يرد بعد لم يجز لحق له أن يفعل هذه الأمور هذا أولا وثانيا قل أن هذا كله رد عرفا مثلا أفوض القل عرفا أن أخذ الوليدة رد للبيع وإنهاء للبيع كذلك أخذ الولد كذلك المخاصمة كل هذا إنهاء للبيع خب إن كان إنهاء للبيع إذن الرواية ستدور أنه حتى بعد الرد يمكن الاجازه ستر ولا ولا صحانه عقليه في ذلك اما الاجماع إن ان الإجماع إن ثبت الاجماع على ان الاجازه بعد الرد لا قيمه له الإجماع هذا الاجماع لا قيمه له لانه ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن راي المعصوم قد الاجماع قد يكون اجمعوا ان كانوا اجمعون المجمعون او قسم من المجمعين قد يكونوا مستندين الى فكره ان الاجازه بعد الرد ليست عقلائيه او فكره ان الاجازه بعد الرد الررد معناه انهاء العقد خلص بعد العقد ماكو ما موجود حتى يجاز او ما شابه ذلك وهذه المستندة خب كلها غير صحيحة العقد بما هو امر الاعتباري البيع بما هو امر الاعتباري قائم ويمكن إجازتي خب فلماذا نحن نرفع اليات عن رواية الصحيحه صريحة ولا نفتي وفق مفاد الرواية ونقول لم يكن رد أو نقول أن الرد ليس مبطل يمكن ليس مبطل طبعا لا ينفوت لكن بعدين الإجازة تجي ينفوت ليس مفنيا لمحل الإجازة الإجماع الاستقبيلي هذا هو الإشكال الأول يعني تسلم يعني على فرض أن أنه غير معمول به هذا لا يضر لو سلمنا الاجماع الإجماع الإجماع لا قيمة هنا الإجماع تعبدي يعني تارة يكون الاعراض عن الرواية يعني بعنوان الاعراض ما عمله ليس بعنوان شبهات عدو وانما بعن... الاعراض عن سند الرواية رغم ان الرواية صحوعة السند اعرض عن هذا السند خب هنا نقول ان الاعراض عن السند قرينة قوية ضد السند رغم صحه السند هذا الاعراض يسلب الوثوق ويبطل السند واخرى لا عدم عملهم ليس بعنوان الاعراض عن السند بل بعنوان انهم رأوا ان الرواية شيء غير معقول غير ممكن بعد ان رد البيع بعد ان رد البيع لم يق... لم يبق بيعون حتى ينضى بعد ذلك إن كان هكذا خذ هذا نحن نقول أنه إما أن يقال أنه لم يرد من قال أنه رد هذا ما متوقف التصرفات من قبل هذا المولى على الرد من دون الرد هم يستطيع أن يتصرف هذه التصرفات لأنه على كل حال بعده لم يجز فمن حقه أن يصرف أو نقول حتى لو رد حتى لو رد ما صار الإجازة التي بعد الرد مفت شيء غير معقول لأنه انهي العقد لم يبقى مورد للإجازة شيء، فاصلا أقل قرينه حقيقيه على أنه كان إعراضا بعنوان الاعراضة عن السند هذا ما عديش فلم لا نأخذ بالرواية الاشكال الثاني وهو انه الولد حر يعني الطفل الطفل حر كيف سمح الامام علي الصلاة والسلام بأنه الحكم أن تأخذ الوليدة وابنها الوليدة تأخذ خو الوليدة وليد لكن وابنها ليش هذا ايضا انا افهم ان هذا اجتهاد في مقابل نص الامام يقول اخذ ابنه فالفتى فلنفتي فلنفتي بان ابنها ملك للسيد الاول صح ليس زنا نحن لا ما نريد نقول ان السيد الثاني زنا ليس زنا لكنه فلنفتي بان الوطء بالشكا لا يمنع عن مملوكيه الولد فاللفت بعد صح ليس زنا يعني صاحب الإشكال قال لانه ليس زنا ولانه وطي بشبهه إذن هذا حر لا فلنقول انه ليس حر بنفس هذه الروايه مستدلين بنفس هذه الرواية التي هي الصحيفة الصريحة ليس حران رفض أخذ الوليدة وابنها ما دام أن الواضي لم يكن بإذنك لم يكن بإذنك صحوة مولى الثاني ما صوفت شيء محرم غير شرعي عمل بظاهر اليد لكن ما دام أنت المولى الحقيقي وأنت لم تجز له إذن هذا هذه النطفة رغم أنها من حر ملكك صار يعني هذا الـ هذا القثل أخصد هذه النطفة رغم أن نطفته هذا الطفل رغم أن نطفته إن عقدت من حر ملكك صار فالنفتي بهذا ولو أننا لا نريد أن نفتي بهذا فالنفتي بشيء آخر هم معقول وهو أنه بما أن هذا المولى الثاني طبعا من دون تقصيره ومعدور بما ان هذا المولى الثاني بعذر ومن دون تقصير فوت علي فرصة امتلاك الولد يعني انا من كان من حقي ان ازوج امتي بعبد لي فأكون فيكون الطفل ملك انا كان من حق ذلك لازوج امتي بعبد لي فالطفل يكون ملك الان هذا المولى وليس عن عبد ثوت علي هذه الفرصة فانا من حقي ان اخذ هذا الولد اخذ مو اتملك التملك هذا كلامنا الاول كان قلنا اصلا فلنتملك نأخذ بظاهر الرواية ونتملكها قل لا مو نت... نتملك لكننا نأخذ هذا الولد بسبب أنه هذا الرجل ثوت عليه الفرصة. اخذ هذا الولاد ملكي لكن أخذ إما هكذا أو هكذا وهذا لأنه لأنه فوت علي ما لم ليس حتى حتى ذاك هذا انا اخذه لانه فوت علي هذا اخذه يعني شبه تبني مو يصير شبه تبني ما يصير ابني لكنه شبه تبني يقول انت فوتت علي فرصه أن يكون عبدي بس هذا بمنذلة ابني أخذ طبعا الأقوى هو الأول هو الوجو الأول اللي بينت، وهو أنه أصلا ظاهر الرواية أن هذا ملكي أخذه كعبد تقول ذاك ما فعل حراما ما فعل نحن من قلنا فعل حراما لكنه ملكي لأنه عبد كعبد هذا معنى ما اقول من ان هذا الاشكال الثاني ايضا اجتهاد في مقابل نفس خب هذا نص صحيح صريح لماذا اجتهاد الاشكال نعمل نعمل بظاهره الواضح الاشكال الثالث انه هذا ولد المولى الأول لماذا يسجن المفروض أنه أفرض يطالب بالثمن فإذا امتنع يسجن مثلا خب هذا كيف ثبت أنه ما طولب وما امتنع كيف ثبت أنه كان يحتمل به أنه يكون السعد ينضي ينضي فلوس هذا المسكين الذي اضطر أن يبيع وليدة أبوه كان عنده فلوس يدفع مجرد عدم ذكره معناه انه ما كان اكيد شيء ما كان اكيد شيء مطالبه وما اكثر هذا النوع من الاختصارات في نقل الروايات فيها القضايا الجانبيه التي قد ما تاخذ لفتت نظر الراوي ما من ذلك عدم ذكر هذا أصلا ليس دليلا على أنه لم يكن موجود وغاية ما هناك أن نقيد إطلاق الرواية افترضنا أن عدم ذكر هذا ولد إطلاقا في الرواية نقيد الإطلاق إذا افترضنا أو أن نقول أنولا حتى إطلاقا ما يولد عدم ذكر هذه التفاصيل في متن الرواية معناه أنها ما كانت موجودة من قال فهذا أيضا نوع اجتهاد في مقابل النص وعليه فالنص صحيح صريح وواضح ومن خير الأدلات الألفظية إذا أردنا أن نقيم دليلا لفظيا على كفايه الاجازه المتاخره فهذا افضل من هذا بعض هذا تمام الكلام في مناقشه هذه الروايه بقية الروايه الثالثه قلنا نحن نقتصر على د... ذكرت الثلاث روايات البقية نحيلكم على الكتب المفصلة ومن جملة الكتب المفصلة كتابنا في فقه العقود حيث أننا فصلنا هناك حديث عن بقى الفضول أم تستطيعون أن تراجعوا وتطالعوا الرواية الثالثة صحيح زرارة الذي قال قبل ايام انه صحيح الجراره نصه ما يلي عن ابي جعفر عليه السلام قال سالته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال ذلك الى السيد ان شاء اجازه وان شاء فرق بينهما قلت أصلحك الله إن الحكم ابن عتيبة وإبراهيم نخعي أو نخعي ما أعرفه وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد لا الراوي يقول ذو العلماء السنه هالشكل يقولون يقولون أنه السيد ما يقدر يجيس لأنه حينما وقع هذا العقد وقع فاسدا لأنه كان بغير إذن السيد والشيء مثلا لا ينقلب عما وقع عليه فهذا فاسد الإمام عليه الصلاة والسلام أجاب قال إن أصلا قال إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز يعني فسرنا الرواية قبل لم يحصل الله قد يكون مثلا عصى الله في أنه باع من دون إذن المولى من دون مباع تزوج من غير إذن المولى لم يكن له حقا أن يتزوج قد يكون به المعنى عصى لكن المقصود أنه القصيان الذي أوجب أن هذا قصيان إنما هذا السيد, السيد السيد الأصغر وهو الرجل السيد الأرضي ليس السيد الأرض والسماء هذا أصى هذا ولم يكن عمله من سنخل محرمات الاوليه التي الله ما راح يصير الا بداء بها ولا يصحب عدم رضاه من قبيل النكاح في العده النكاح بداية الزوج بداية باع الزنا او ما شابه ذلك ذاك الله الذي هو لا يرضى لم يكن راضيا الى الابد يبقى غير راضي لا إنما الذي لم يكن راضيا هو سيده سيده الأرضي سيده الدنيا وهذا السيد يمكن أن يحصل إلى بداء ويرضى حينما يرضى يصح حينما يجوز يصح هذا معنى الرواية عندئذ نتعدى إلى موردنا وهو الفضولي الذي باع كتابي من دون اذني ثم انا اجيز وهذا التعدي له تقريبان أحد تقريبين اما ان نتعدى بعنوان التعدي العرفي من المورد إما هكذا يعني نقول أنه هذا في باب النكاح صح نكاح الفضولي خذ كذلك بيع الفضولي هذا عبد هذا العبد فضولك نوع فضولي فضوليا صح ليس هذا الفضولي المصطلح والفضولي المصطلح يعني بيع غير المالك لا ليس هذا ولكنه إن صح, ان صح هذا فالعرف يتعدى من المورد الى غير المورد اما بهكذا بيان نتمسك او ببيان عموم العله افض ان التعدي من المورد ليس هنا عرفيا لكن عموم العله موجود لان الامام علل ذلك حينما اراد ان يبطل كلام النخعي و وحكم ابن عتيبة وأصحابهما حينما أراد أن يبطل كلام العلماء العامة هكذا قال قال ما عصى الله وانما عصى سيده فإذا أجاز, أجاز أجاز فهذا الفضولي الفضول المصطلح هم نفس الشيء هذا ما عصى الله وانما عصى المالك المالك مكان موافق لكن عدم موافقة المالك يمكن أن يثبت بأن يوافق يثبت الرأي نعم لو كان معصية اوليه أو لله خب الله ما يثبت الرأي لكن هذا يثبت الرأي فإذا أجازه فهو له هذا تقريب ثاني لإثبات المطلوب الآن أبين أو أبين أول ما يبدو في الذهن ثم فكروا بي إلى غاد أول ما يبدو في الذهن يقال الوجه الأول باطل الوجه الثاني صحي يعني إن كان مجرد التعدي عن المورد فهذا باطل لأن احتمال الخصوصية في المورد موجود فإن الفضولي تصرف في فإن الفضولي البيع ليس بيعة يعني البيع لا ينفذ لصالفه ليس له إنما ينفذ لي أنا المالك لو أجازت إن, إن أثرت الإجازة تصير لي هذا في الفضولي، أما في, في العابد النكاح نكاحه وليس نكاحي. النكاح نكاحه. أنا حتى بعد ما أجيء ما رح يصير النكاح نكاحي. إنما النكاح نكاحه. يبقى أنه لابد من إذني حتى ينفذ. ثبت أن الإذن المتأخر كافي. كيف نتعدى من هذا إلى مورد البيع الذي نريد أن يصبح البيع بيعي نريد أن يصبح البيع بيعي لا تقول لسا بتقريب السيد الخوي الذي قال أن الأمور الاعتبارية يكفي في انتسابها للاجازتي لا سنه تقول بذلك ذات الاجازه بذلك تقريب لا تقول بس على كل حال الماي المفروض انه يصير بيعي ولو بنكته ان موافقة موافقه العقلاء ولو باين نكته كيف نتعدى من هذا الى ذاك استعمال الفرق وارد فالتعدي غير الصحيح نعم لو تمسكنا بعموم العله هذا جيد عموم العله مو تعدي من المورد وانما عموم العله ان كان هناك في باب النكاح العبد قلنا ما عصى الله وانما عصى سيده خب هنا هم نقول الفضولي ما عصى الله وانما عصى مالك المال الله لو كان هناك حرمه إلهية ذاتية من قبيل الحرم بيع الميتة أو حرم بيع الخمر لو كان هكذا الله ما يثبت الراي هذا إلى يوم القيامة الدين مستمر وزمن النسخ انتهى ماكو بعد زمن النسخ فعند هذا يبطل ما غير قبل الإجازة لكن هذا عصا مالك المال ومالك المال يقدر ينسخ رأي يتبادل رأي فإذا أجاز أجاز هذا تمسك بعموم العلة شكوى هذا لا لا أننا نريد أن نتعدى من المورد إلى ذاك حتى تقول احتمال الفرد وارد وإنما نتمسك بعموم العلة هذا ما يبدو أولاً. لذلك لكني أريد أن أناقش حتى في هذا هذا فكروا بيطالعوا إلى غد إن شاء الله حتى نديم الباحث